قل كونوا حجاره او حديدا قل كونوا حجاره او, أو خلقا مما يكبر في صدوركم او خلقا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسيقولون من اعدنا كل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو سينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى ان يكون قريبا قل عسى نَقْرِيبَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمّ إِلَّا قَلِيلًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمّ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلٌّ لِعِبَادِي يَقُولُ التي هي أحسن وكل انَ الشَّيْطَانُ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ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 وَرَبكَ أأَلَمُ بِنَم في السمواتِ والأَرض وَرببّكَ أمُ بنَم في الشمواتِ والأَرض وَلَقدَد فَّناابَعضًا النَّبينَ على بَعض وَآتَنا دودَ زَبور وَلَقَ فَّ النابَاب نذينَ على بَعْض وَد الذيينَ زامتُم مِن دُه فَلاَيمكونَ كَشقرضكم وَلا تتحويلَد الذي زامتذُ فَلامكونَ كَشقرض أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون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 وَيَكِنَّ إِلَّا نَحْنُ نُفْلِحُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ عَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا